ك ا ن خطر ا الرئيس المشير الكريم العظيم ة السيده ز ي ن ة

ع ي م ه ستنا السيداتينا

الله وبالحق وبالحق نزل صدق الله العظيم هكذا ايها الاخوه المؤمنون استمعنا إ ل ى هذه التلاوه الطيبه التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي

والتي كانت استهلالا لهذه الانسيه ا ل د ي ن ي ة التي نقدمها لكم من رحاب م س ج د

دون ا ل أ م ن ا ل س ا ب ق ة والقرون ا ل س ا ل ف ة حمدا يضيء لنا به ظلمات البغض ويشغفنا به في مواقف ا ل أ ش ه ا د يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له

و أ ش ه د أ ن سيدي وحبيبي و ق ر ة عيني م ح م د صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا ل ر ح م ة ومفتاح الخير الذي أ خ ر ج ن ا الله به من الظلمات إ ل ى النور و أ ع ز ن ا به بعد أ ن كنا أ ج ل ا ء و أ م ر ن ا ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه

فقال القائل و إ ن ضاقت بك ا ل أ ح و ا ل يوما ف ب ا ل أ س ح ا ر صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي م ئ ة يصلي الله أ ل ف ا

ولا تترك رسول الله يوما فما أ ح ل ى ا ل ص ل ا ة على محمد شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمت من محمد بها يسر وتفريج لقرب لمن أ ه د ى ا ل ص ل ا ة على محمد فلا قوم ي ص ح ولا ص ل ا ة لمن ترك ا ل ص ل ا ة على محمد

وان كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاه على محمد فما تتضاعف الحسنات الا بتكرار الصلاه على محمد وعند الموت ترى امورا تصره وتكرم بالصلاه ة على محمد وعند القبر

ولا تخشى من الملكين رعبا إ ذ ا س أ ل ا ك كلهما محمد رسول الله حقا اتبعنا س و آ م ن ا وصدقنا محمد فصلاه وسلاما عليه وعلى آ ل ه ق ا د ة المسلمين و ا ئ م ة المؤمنين و ق ا د ة الغر المحجلين

أ م ا ن أ ه ل ا ل أ ر ض كما أ ن النجوم أ م ا ن أ ه ل السماء ص ل ا ة و س ل ا م عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى آ ل ك و أ ص ح ا ب ك الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا اخوان الله والله ذو فضل عظيم ا خ و ة الايمان والاسلام ما احلى ان يجتمع الناس في بيت من بيوت الله

يتدارسون كتاب الله ويتعلمون س ن ة المصطفى حبيب الرحمن عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام ونحن في زمن ربما كثير من الناس قل يقينه بالله وتمسك ب أ ش ي ا ء لا تضره ولا تنفعه وظن أ ن فيها الخير

فما أ ح ل ى ا ر ج و ع إ ل ى اليقين بالله عز وجل اليقين معناه العلم وزوال الشك هذا اليقين ت ص ا ض ل به العالمون وشمر إ ل ي ه العاملون وتنافس فيه المتنافسون هذا اليقين إ ذ ا زوج

بالصبر ولد بينهما ا ل إ م ا م ة في الدين كما قال رب العالمين وجعلنا منهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون اليقين بالله هو غوث أ ع م ا ل القلوب التي هي غ فاذا م ل أ قلب العبد المؤمن

ا م ت ل أ هذا القلب ضياء و ا م ت ل أ هذا القلب ايمانا بالله رب العالمين ل أ ن صاحب اليقين يراقب الله عز وجل في كل حركاته وفي كل سكناته ويعلم أ ن الله مطلع عليه و أ ن الله عز وجل يراه ويراقبه هذا اليقين له

ع و د ه وله درجات فعوده اليقين ثلاث يقين خبر ويقين د ل ا ل ة ويقين م ش ا ه د ة يقين الخبر يكون عندما يكون الخبر عن الله رب العالمين وعن المصطفى عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم

إ ذ ا جاءك الخبر عن الله أ و عن رسول الله فاعلم أ ن هذا خبر يقين ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ل أ ن اليقين ص ف ة المتقين كما قال رب العالمين في أ و ل سوره ا ل ب ق ر ة بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م م ي م

ف إ ذ ا كان الخبر عن الله فهو خبر يقين وإذا و كان عن ر س لان ل ل ه فهو خبر ي ي ق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ربه وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى يقين الثلالة

وهو الذي يكون عن المولى سبحانه وتعالى ولكن ت ع ا ى و ل الله سبحانه وتعالى يبرهن عليه ويدلل عليه كما ورد في آ ي ا ت سوره الامعاء عن الخليل ابراهيم عليه

وعلى نبينا وعليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم حين قال المولى سبحانه وتعالى وكذلك نغي إ ب ر ا ه ي م ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وليكون من الموطنين يقين ا ل م ش ا ه د ة وهو أ ن يشاهد ا ل إ ن س ا ن ب نفسه كما أ ي ض ا و ع د في آ ي ا ت ه

ا ل ق ر آ ن الكريم عن الخليل إ ب ر ا ه ي م حين قال لربه واذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ارني كيف تحيي ا ل م و ت قال أ و ل م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذه هي اوجه اليقين ودرجات اليقين و أ ف ض ل من مثل اليقين بالله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم

عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار والمشركون قد التفوا حوله والصديق معه في الغار ويقول الصديق للمصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أ ح د ه م تحت قدميه ل ر ا ه

فماذا كان رب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا أ ب ا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إ ن الله معك هذه المعيه هي عين اليقين اليقين بالله سبحانه وتعالى وسيدي علي زين العابدين

يثق في الله عنده يقين بالله فما أ ح و ج ا ل أ م ة إ ل ى أ ن تتمسك بالله ما أ ح و ج ا ل أ م ة إ ل ى اليقين بالله ما أ ح و ج ا ل أ م ة أ ن تترك ا ل أ م ر لصاحب ا ل أ م ر

ومن ش أ ن ي أ ع ط ا

t a e a r e of y o u r s l f

م ع ن ا إ ل ي ه ا من المبتهل الشيخ عبد الرحيم د و ي ض ه و التي كانت خ س ا م ا لهذه ا ل أ م س ي ه الدينيه